ولا خلوة مجيلة جماله في غروره يريد الشعر الشعر جماله في غروره يريد الشعر الشعر لأنه زياد I love you, and